بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَضَلُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ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 مهُم فَشُّ وَثَاقَ فَإِن مَنْ, من بَعُْ وَإِنَّ فِدَ أَن حتىَ تَبَ الحَبْ أَوزَارَهَا ذلك وَلَو يَشَ أُغهُلَ تَقََ مِنهُم وَلَكِي يبَلُوا وَبَعْضَكُم ু ফি সিল্লম সহ দিনুবহিল জহল হু الله চৌরুল্লাহ يُثبِتُكُمْ وَيُثبِتُ أَقْدَامَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَفَلَمْ يَتِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَنْمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنْبَلُوا الكافرين لا مولى لهم